اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 117. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون 118. إنه عليم بذات الصدور 119. وإذا مس انダー ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله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 111. وأرض الله واسعة 112. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أُمِرْتُ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أَكُونَ 114. وأمرت قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دونه.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 119. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون 110. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده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 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقَشُّعُ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَقَشُّعٌ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ لِيُنَجِّلُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله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 117. لو كانوا يعلمون 118. ولقد النَّاسِ للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون 119. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.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 114. وإنهم ميتون 115. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 116. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ 112. أليس في جهنم مثوى للكافرين 113. والذي جاء بِهِ وصدق به أولئك هم المتقون 114. لهم ما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 وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامِ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 إن أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ أُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ أُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ المتوكلون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 110. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون 111. وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم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 119. وبذا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 110. مس الإنسان ضرر دعانا ثم اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ نِعْمَةً مِّنَّا قَالُوا إِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 117. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 118. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا 117. سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين 118. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 119. إن في ذلك لآيات لقوم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 يَأْكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ 117. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين 118. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين 119. قد جاءت اَيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جهنم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 117. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون 118. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون 119. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من 117. قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 118. بل الله فاعبد وكن من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 النبيين والشهداء وقضى بينهم وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون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 117. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 118. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا 118. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 119. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين